فدوة عيونك يا محبوبي فديت عيونك واحد الا قوم الدنيا ولا قاعدها خل سكينك تغلغليني اكبر كونك طعنتين طعنتين طعنتين وعدها تل قلبي وحد بضلوعي وانا ممنون خلها بيديك واحدها تلو واحدها كل ما تليت واحد قلت لك يا عونك كل يرفع معنويتي يديك واساعدها مستعيد الذاكرة انس مر قلت لك مالي دخل في شون كعرف اني ما فيها وانا جاحدها على غني الله ما بيقرد السنين بدونك لو تصير اغلا سنين كلها وسعدها لا تخاف من قلب قلبك اطعونك، والحنايا رهن رمح منك يا سيدها اقرح اذبح سوى ودك ترى مفتونك ما يواعد طعنها اللي جات في موعدها تحرسك عيني عسل الله احرصتك ويصونك كن طيف من جفاك وضربتك عودها ونستغيد الذاكرة لينتحجى لونك كان يدور بوجهك حاجة فاقدها ونزل شوفه على تفاحك وليمونك ما لي إلا عظة شفاهي على ناجدها وانقدمت من الحون اللي ما هي الحونك وادع الله ليلتك وسهر ولا ترقدها انت ملهمني وانا في الشعر يبلعبون لا طلب منك الشهادة زو لا تشهدها وانا هز خصرك قبل اهز شجونك روس القصايد وانتوا ساعدها عاتي والله ان هز خصرك قبل اهز شجونك لانحنت روس القصايد وانتوا ساعدها عادتي ماني بخوفك وبغيت اخوك قلت مدي فاطمه لا من عطتني يدها كان فن الشعر مستوحى من النص افنون والفراهيدي بحور الشعر منك اوجدها انسي اسمك انسي اي تعالي يعنونك يقول بسيثة القصيده هو قاعدين مقعدها في دوت عيونك يرى عبوبة في دوت عيونك شاعر لك